إ خ و ا ن ي أ خ و ا ت ي كنا تحدثنا في ا ل ح ص ة ا ل م ا ض ي ة عن سبب من أ س ب ا ب المشاكل التي ت ط ر أ داخل ا ل أ س ر ة وخصوصا بين الزوج و ا ل ز و ج ة وهو إ ش ك ا ل نشوز ا ل ز و ج ة يعني عصيان ا ل ز و ج ة وتمرد ا ل ز و ج ة واستعلاء ا ل ز و ج ة على الزوج وكيفيه علاجه ر أ ي ن ا في ا ل ح ص ة ا ل م ا ض ي ة هذا واليوم بحول الله مع قوته نقف على إ ش ك ا ل نشوز الزوج إ ذ ا كان التعالي و ا ل إ ذ ا ء او ا ل إ ع ر ا ض أ و التباعد صادرا ً من الزوج فكيف تعالجه الزوجه ل أ ن في علاج نشوز ا ل ز و ج ة في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فماذا نفعل مع الزوج يا ربنا إ ذ ا كان النشوز من الزوج وليس من ا ل ز و ج ة معروف أ ن الزوج هو القوام في البيت يصلح له ما ورد في ا ل آ ي ة لكن هل نفس ا ل أ م ر ب ا ل ن س ب ة ل ل ز و ج ة إ ذ ا نشذ زوجها طبعا لا ما دام في ا ل ق ر آ ن الكريم نجد قوله تعالى وليس الذكر كالانثى اذ لا نجد كذلك نشوز الزوج كنشوز ا ل ز و ج ة ولا حلول نشوز الزوج ة ز و ج ه كحلول نشوز الزوج طبعا ً يختلفان ل أ ن ه م ا في الاصل مختلفان يقول سبحانه وتعالى في نشوز الزوج وسبقا ن ذكرت هذه ا ل آ ي ة و إ ن ا م ر أ ة خافت من بعلها ن ش و ز ا أ و إ ع ر ا ض ا فلا جناح عليهما أ ن ي ص ا ر ح بينهما صلحا والصلح خير إ ذ ا اللحظه ليس هنا ص ي ر ل ك ي ف ي ة العلاج هناك إ ص ل ا ح مطلق إ ج م ا ل ي والصلح خير مطلق الصلح وكل صلح فيه خير يعني خير من الفرقه ومن الخلاف ومن التباغض ومن التنافر والتضابر بين الزوجين ومن الطلاق يعني هذه هو أ ب غ ض الحلال إ ل ى الله سبحانه وتعالى و إ ن ا م ر أ ة خافت من بعلها سبقان وقفت على قوله تعال ى خافت والمشهور عند علمائنا مفسرين خافت يعني توقعت لم يقع بعد توقعت وقوع ا ل ن ش و ذ و التباعد و عدم الانس بها نشوزا او إ ع ر ا ض ا م ل ف ق ر ي النشوز و ا ل إ ع ر ا ض النشوز هو التباعد ا ل ن و ا يبتعدونها و يتركوها و ا ل إ ع ر ا ض هو أن ل ا يكلمها و أ ن ل ا يانس بها ما يكلمها ما ينس بها ما تنوس وما ينوس سمع سامح فيها س م ح فيها و ل ي سمع اصلا ولكن ماذا سمع فيها اذا ي تتمتع به ولا تعنش بها و ل يسألش به انه قد ابتعد عنها وتباعد ما هو الحل عوض ا ل م و ع ظ ة والهجر والضرب اللي بتنفع الموعظة والهجر بتنفع هنا قال تعالى فلا جناح عليهما ان يصطالحا بينهما صلحا لا جناح لا اثم ولا حرج بل مباح ومستحب ومطلوب ان يصطالحا بينهما صلحا ولا ادل على ذلك من قوله تعالى والصلح خير وكل ما فيه خير وكان خيرا دعا إ ل ي ه ا ل إ س ل ا م وحبذه ا ل إ س ل ا م و و ر ض ا ل أ م ر به في شريعتنا ا ل س ب ح ة ما هو سبب نزول هذه ا ل آ ي ة طبعا كما تعلمون بعض ا ل آ ي ا ت لها سبب نزول وبعض ا ل آ ي ا ت نزلت بدون سبب <تصفيق> سبب نزول هذه ا ل آ ي ة هو أ ن سودا بنت ز م ع ة ل ز و ج ة النبي صلى الله عليه وسلم يروي الترمذي عنها عن ابن عباس قال خ ش ي ة سودا بنت ز م ع ة أ ن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ذ كانت من ا م ه ا ت المؤمنين كانت م ر ا ة ك ب ي ر ة بلغت من العمر حتي وخافت من ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبقى من ا م ه ا ت المؤمنين رسول ا ل ل صلى الله عليه وسلم لم يبق له فيها حاله مراه ك ب ي ر ة في السن و ربما لم يرضها له صلاحة لهم لم يرضاها زوجها إ م ا بكبر سنها لعدم أ و ل ا د ه ا ما عندهم ع ا ل أ و ل ا د له وكب ر نفسي توقعت من أ ن ا ل ر ز و ل الله سيطلقها فقالت شوف النساء ا ل ع ا ق ل مشروع و م ك ن ت ل ق ويمكن ت ل ق ه لكن ل ح ظ ة ا ل م ر أ ة ا ل ذ ك ي ة ا ل ع ا ق ل ة ا ل ف ا ض ل ة ل م ا س ع ر ف ق ي م ة زوجها وكتكون ك ت ح ب ه و إ ن لم يكن يحبها ماذا تفعل ق ل ق و ا يا رسول الله وطبعا زوجها هو خير الخلق ا ج ا ع ي و إ م ا م المرسلين وخاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين قتلوا يا رسول الله لا تطلقني وامسكني واجعل يومي منك لعائشه ة قتل رسول الله وأمسكني واجعل يومي منك لعائشة. بان الرجل إ ذ ا كان له أ ق س ى من ز و ج ة يقسم بينهن بالعدل لكل ز و ج ة يوم و ل ي ل ة ل ي ل ت ه يعدل بينهما في الطعام والشراب واللباس والمسكن والزياره والمبيت يعني بغيت ت ل ق ن ي يا رسول الله ما كانت ح ا ج ة فيه ع ا م ر ة ك ب ي ر ة لا تصلحوا ل لدا ر ولا لشاور ما عندك معه اولاد بغيت ت ل ق ه ا هكذا امسكني يا رسول الله والنهر اللي عندي معك هذا اليوم ديالي د ي ن ا ل ع ا ئ ش ة وهي تعلم ب أ ن ه يحب ع ا ئ ش ة أ ك ث ر يعني يجعله احب نسائك وخليني معك وما ت طلقني شيء لبعض القضية الصالية العائلات ديالليو عند وقنوات والأفلان الحقوق مرآه أفكاره الخمارات وغير ولكن ك ن ا بعد ذ س ة في ن ي ا هذه ا ي في نياه, نياه ش عندنا ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة نحن ي ت ع ط ي ه ا ا ل م ر ة الاولى نهارها في ن ي ا ه ا ل ا خ ت ا ر ت ي و ي ا ونقطتها و ح س س ت ب أ ن ه ا ق ا ت ع ن د ا ر غ ب ه فيها و ب ر ي ت ز ي د ه ي في يومها وتعطيها و ح د ه اخرى في ن ي ا ه ا ل آ ن نحن ما م عندنا و ا ح د ة كل واحد ة لكن أخذوا على عندهم وحدة كل امراه ا التقوية فيها أخذ ذلك مسلمه اليوم في ج م ا ن ن ا هذا إ ذ ا أ ح س ت من زوجها خاف من بعلها ي من زوجها نسوزا يعني ننقسم عمره ل ع ي ن ي ننقسم بلو الشهود ي ا ما كانت و ل ش م ر ي ض ة ش ا ر ف ة عيانه مقرقبه و ح س س ت بيه ق ل ش و ف مجازره و ح س س ت بانه غ ي ر ط لقاها ش تدير معه اليوم اليوم تقرا عصايه اليوم تقول ه طلق الله ي مرضه وقل له انا والله ما اسمع يتزوج عليا ويتزوج عليا سندلوا ي عينيه زكزاء و ن س ح ل و ن و كل ا ل ش ت ر ا ط و ي س ت ب ر د و ا ه ا و ي ص غ ر الفار ولسان التعليم وشوال ع ل ى ق ر ب وكل ش ي نحمق باباه ونتهن به ل ي أ ن ا ل ا ي هي قد ل ي تقول ق د ي ه ق د ي ه لا خير ن د ي ر ه ي ع ن ي ما ي س م ع فيها ا د ف م ي ه رغم أ ن ه ك ا ن ي ح ب ه ا وتحبوه عشر سنين مثلا حست بانه لا يجد فيها ما يرغب فيه الرجال في النساء و ح س د ت ب ش ك ل ا مصابي انه ب غ ي د تزوج مثلا وحسد بما أ ن التعدد ممنوع ا شيء ب ه م ح س د ب أ ن ه لا ي ط ل ق ى ا ل م ف ر و ض إ ذ ان كنت عاقله وفاهمه وفهمه دينها والواقع ا ل ل ي تعيش فيه الناس كلها وديلها ب غ ي د ان تزوج ن ع ا و ل ك افطر معك و م ا تطلقني انفتراجه حسنه بلاي ولكن في زمن الطلاق والعزف ف ي زمن عن الزواج و ف ي زمن ا ل ع ل و س ه والفساد ف ي زمن والعري و والزنا مجانا وتقريبا ل إ ض ا ر ة من المواطنين يعني ما كل ا ل خ ب ي ء وابغى ي ط ل ق ى ويش بجيبي الديار م ر ب ع ة وتعض عليه بالنوايا عشان نقملك مني خ ي ف نعمل الزوجه ليا ه ونقايناها ويا ن ه ا عشان ي د ي ل ي ا تزوج الله ا ن ي ا ب ن ا هي تاخذ ولا ا ل أ ع ط ي ه ا هي يومين والكبيره اعطيها ن ه ا و ا ل ل ا أ ع ط ي ه ج د ي د ة ا ل س ي ا ب واعطيها قزيمه ن ه ا لبايقلي هيك تصوديوي ف ت ق و ل لك ه كل ا ي ا ن واعتنى غير ناران وما تخلص منها فهذا تسمعون ب ا ل أ ع ا د ي ث وفي سبب نزول ا ل آ ي ة هذا هو التفاوض هذا هو ا ل ص ر ش ل ل ي غ ي الصرحيوني انما يمكنك ت ن ر ب و ا هي الله زال خايفه ولا ز ا و ت م ش ي وما يمكنك تضربوا يا ضربتمشي إ ذ ا هي ما ب غ ي ش م ش ي بغية لماذا ولا يطلقها لان الصلح خائب اذا لم تقرر عن ستين سنه او خمسين سنه تكون تزوج هي ما ع ت د ت ب ف ا ح ش ة ولا زنات ولا فسدات ولا خانت ولا ولد ولكن ح ت ى الرجل بانهم قد فيه رغبه وكذا هذا غير مطلوب في ا ل إ س ل ا م وغير م ح م و د أ ص ل ا أ ن يكون مع كل ا ل ن س ا ئ ي ا ولكن إ ذ ا حصل هذا وشعرت ا ل م ر أ ة بهذا تصالح زوجها وتصطلح معه على ا م ل ما حتى ترضيه فتبقى ز و ج ا ل ل ه و إ ن فرطت في بعض حقوقها ب إ ذ ن ه ا ورضاها ب لا ك شيء ل ك الاكراه ي تنزل عن و م ا أن يمكن الزوج يتنزل ج بغير ز و ج مرافق من المرلول خيف ونطلق حقوقه عن、حقوقها. على خيف, خيف تشيب لتشوه ا لي حياته ك ا م ل ة صاحب يوسف حقوق, حقوق حفاظه عز وجل الاولى و س ف ت ص ا ب قالت يا رسول الله لا تطلقني و أ م س ك ن ي واجعل يومي منك ل ع ا ئ ش ة ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب ق ى عليها و أ م س ك ه ا فنزلت فلا جناح عليهما ان ي ص ا ل ح ا بينهما صلحا والصلح خير هل تعلمون لماذا اخترت هذه ا ل م ؤ م ن ة ه ذ ه ا ل أ م ل أ م ن ا ه ا ه امنا س و د ة بنت زمان رضي الله عنها لماذا اخترت قتل قمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في انها تحب ان تحشارا مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمره النبي صلى الله عليه وسلم ق ا ما خاف ش ي من ط ل ق ولاد قبله راج غ ي و ل ا لا هي بتشوف ا ل آ خ ر ة بغيت ت ش ر في ف زمره الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمره أ م ه ا ت لمؤمنين اخريات لا تفهمو دائما ب أ ن ا ل ع ل ا ق ة ا ل ز و ج ي ة ع ل ا ق ة علاقة م ا د ي ة ج ن س ي ة ش ه و ا ن ي ة ح ي و ا ن ي ة لا كينا موده و ر ح م ة كينا أ م و ر م ع ن و ي ة لا س ل ك ي ة د ي ن ي ة ر ب ا ن ي ة م ر ت ب ط ة بالدنيا و ب ا ل آ خ ر ة وهذا ما كانت تشعر به س و د ة بنت ز م ع رضي الله عنها اذا هذا سبب نزول ا ل آ ي ة وعن سعيد بن المسيح أ ن رافع ابن خديج كانت تحته خول ابنه محمد بن م س ل م ة ز و ج ت ه كانت تحته يعني كانت ز و ج ة ا ل ل ه فكره ا من أ م ر ه ا إ م ا كبرا أ و إ م ا كبرا و إ م ا غيره كرهها وقد يذكرها ما شفت الدوب وتقول لي وحشوم عليه عيشه م ع عشرين عام ثلاثين عام و ك ر ه ه ا سيئاً تذكره أم فقال لها صلى ل ل ا عليه وسلم ل ان ل ل عليه ه وسلم قال رسول إ زوجي فلان أ ك ر ه ه و أ ك ر ه الكفره في ا ل ي ه هذا كان ك ر ه م ه في م تبغي ه شهر لا اريد و ن ا ذ ك ر ه ولكن ا لا يكرهها لا ي ح ب ل ا فقال له انها تكره اليهم وما سمي القلب قلبا إ ل ا لكثره تقلبي كي تقلب كل كي يحبه ك ل كي يحبه كل كي تحبه ك ل كي ت ح ب ه قالت ي ا رسول الله إن ك انك ر ا ه ا ت سيدنا سيدنا ياتي لك ابغي اني اشوفه قال الله صلى الله عليه وسلم أ ت ر د ي ن علي ح د ي ق ة أ و حائطه قالت ل رد ل ل ح د ي ق ة وازن يا بغي ل ل ا ل ي ه هي تقومي بحالي فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقبل تفرق ب ن ه م اذا حصل هذا من الزوج كره هذا ر ا ب ع بن الخديث ك ا ن ي ه زوجته ل أ م ر ما ف أ ر ا د أ ن ي ط ل ق ه فقالت لا تطلقني واقسم لي ما شئت قالت له ما تطلقنيش واعطيني ما شئت من ا ل أ ي ا م ومن ا ل ن ف ق ن خليني معك الصوره ذا ا تشيب زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ت ا ي ث ا ر والاقبال على الزواج والزنا قليل والعوري ما كانش والمقطع تطلق وتزوج ومتله الرجل وتزوج ويحاول تطلق وتزوج كان اقبال على الزواج ومع ذلك لكن هذا ما ش ي ء ر ل ل ه ص ل الله ع م هذا ا ص ح ا ب ي رضي الله عنه قتلو بدي ق س م لي ماشي اعطيني لي ل ب غ ي ت علاش قدي ق ل ا ي ا م في ا ل أ س ب و ع يومي في ا ل أ س ب و ع نهار في ا ل أ س ب و ع نقص في ا ل ن ف ق ة نقص في اللبات يوميات وخليني ز و ج ت هذه النساء العاقله أنك ا فراغ مهار أعطيها لها والله والله اللي هنا اللي شافني مرتفلة أخذ أخذ هذه يومي كون نحتنى قلت شيء شيء يقوم عندها ما عندها قد رازلو عجزة أبا فضل ولتدخل ب ي ا ميكا ولتبيع ا الدسائل فقط لن تبيع الدسائل ي فقط لن تبيع الدسائل ف ق ا ل ح ا ج ب ف ي م ع الدسائل فقط لن تبيع الدسائل م ت ج فقط لن تبيع ض ا ا ل د ة و ت س ا ع ل ي ك ك ت ش ي ل ك تبيع و ق ف الدسائل فقط ل ع تبيع ن ا ا ل س ل س ا ئ ي ن كان عزوف ع ن الزواج كان إ ش ك ا ل كبير إ ذ ا المراه عايشه مع زوجها وحساب بانه بيت القاه وعندها ل ح ل ت ص ل ح معه ص و ت معه و ب إ م ك ا ن ه ا تكون موضضة مثلاً أو غنيه تقول له اديمه انا غير خليني معك و أ م س ك ن ي وحتى نفق الله سمعان بخلاص قد دبرت هذا صرف تنزلت على حقه ا برضاه ا وعلى العقل حتى ا ل ل يبدا قلب المقفل يقول بسي له ي ولكن قلب فاسق و و ت ج ا الماء ل ه ر ز و ل م ع رزا وحتى يكون مالح ويغرر ب غ تاخذها تحسب ماشي خليلة وهو حليلة زمرك حبة قد ي فاسيق ب و ا ق ويغرر بها ويغرها وتشتت شملها ويزيدها شتاتا وفسادا و إ ف س ا د ا وضياعا وهلاكا يبقي روضه عن السياف الشارع فتظن في ان ه يحبوها ه ويحبوها ل ل ك ت و ي ك ر ز ه ا هذه ا ل ب ل د ل ه ذ ا هو المركب لا م ك ن ش ي ن ف ر ض في الليف جيبي و ا ن ط م ع في الليف الهوى ل ل ي ف ا ولا الذي ف ي د ي صوت ك م صيد طائر فدك ي فقال ر ض و م س ا ت لها ح ي ف ان ل غ ا ب ب ة وعود تكون ش ي مطالبين في جعلة د ي ا ل ي و م ن ا وجدوا ن ع و في الغابه ي وجدوا ا و في كل شيء يحجمونه ر وكان ي ح ع ب و ج ه ا ق اليوم لك ع ن د ا ل ز ي وكي يخوف و ا ح د الزلاف ش وقام ب ي ا ر ه ي ا ر ه ي ا ر ه ز ي ا و ه ا ر و ا ح د زياره زياره زياره ز ي ر ه زياره زياره ي ا ي ا ر ه ي ا ر ه ز ي ر ه ز ا ر ه زياره ز ا ر ه زياره ز ا ر ز ي ا ر ل زياره زياره زياره زياره ا ر ه زياره زياره ز ي ا ش ه ز ي ا ر ي ا ز ي ا ه زياره ز ي ه ي ا ر ه ز ا ر ز ي ا ر زياره ز ا ر ه زياره زياره ز ي ا ي ا ر ه زياره ز ي ا ه ز ي ا ل ه زياره زياره زياره ا ر ي ا ر ز ي ا ر ا ر زياره ا ر ز ي ا ا ر ه ر ه ز ي ي ر ه ز ا ر ه ز ي ا ي ا ي ا ر ه ز ي ه ز ه زياره ز ا ر ه زياره ز ي ر ه زياره ا ي ز ي ا ر ا ر ه ا عندهم عجبة ويبدلها ببدلها مرأة ما مما بزيزة ولكن ك يجي فجرت يبدلها كيف يبقى يقول غير يحسبوا ي بما أقبح للصابة فلنولى ولا هذا المسخوطات محوثون هو ي ي ز واحتز ن وكذلك للأزواج بالنسبة مكين ج ف ا ل س ن ة بذلك ونزلت وان م ر أ ة خافت من بعلها نشوزا أ و إ ع ر ا ض فلا جناح عليهما ان ي ص ا ل ح ا بينهما صلحا والصلح خير هذا الزوج ا ل ل ي هو رافع ا بن خديج ربما يفهم بعض ا ل إ خ و ه أ و بعض ا ل أ خ و ا ت هو ان هذا الرجل ظلمها و ت ع د عليها وما ب ل ق ت ك ي ب ت معها وما كينفكش عليها وما ك ي ك س ي ه ا ل ي ه ا ما... لا هذا لا يتصور من ص ح ا ب ي ج ن لا يتصور ق ض ي ة ق ض ي ة نفس